صل و سيوف الحرايم زفته جيسام <تصفيق> سيافة بنيونتا صاحية الاكبر وينهم بيان يوم بيانك وينهم صاحية الاكبر وينهم و الحرايم زفته جيسام <تصفيق> سيافة بنيونتا ab was yo fil harayb zafata jassam siya faqimnitah bin sahya lakbar way nfom yan yub akbar way nfom bin sahya jassam siya faqimnitah jassam siya faqimnitah للحرايب والخلق صاحت علي مثل يوز ويا هو رايد يقتل لي قبل الحرايب والخلق صاحت علي مثل يوز ويا هو رايد يقتل لي وقال والعنفاض صاح شرد وقلو العباس طاحش ردلي صال وسيوف الحرايب عرفته جسام ويلي لاقته صال وسيوف الحرايب عرفته جسام ويلي لاقته صاح اللي افكس عنهم بيني وبينك ويلهم صاح اللي افكس عنهم بينك وبينك وين هم جسام سيفك يمنته جسام سيفك يمنته Ya to'lqin sah yo'l akbar va yum Ya yo'l va yak ma yum Qal تخيل الطف اصباح يمين ويزار جاسم صار الاكبر ذو الفقار تخيل الطف اصباح يمين وهو يزار كراع الجاسمه صار الاكبر ذو الفقار ابيان يمون وسيف الجيش بحصار باهان يمون وسيف الجيش بحصار صاح يس Lyوف الحراي بهابته جزام ام الوسط صح. وصيوف الحرايب قابته جسام وم الوسطه صاح لتهزنين هم بيني وبينك ويا صاح لتهزنين هم, هم بيني وبينك ويا الفوم الشمس الحرايب زفته جسام يافا فيمنته في ساح alakbar ya yum ya yum ya lakbar kasham syaf baghimintah kasham syaf baghimintah asham walakbar halaw chashb قلبة الدنيا وتحس بالطف سقر جاسم ويلة كبر خلوة تشعب خطر قلبة الدنيا وتحس بالطف سقر اتشوف بساطة السيف سلم عنا حار اتشوف بساطة السيف سلم عنا حار صاح هذا الجيش حارب شردته جسام طبق غيرته صاح هذا الجيش حارب شردته جسام طبق صاح والفرحتهم فيني وبينك ويا صاح والفرحتهم فيني وبينك ويا جسم سيوف الجميلة جسم سيوف الجميلة صا و سيوف الحرايب زف في س جم سيوف الجميلة صا و سيوف الحرايب زف في د جسم سيوف اكبر <سؤال> وينبوم بين يوم بينك وينبوم جسام سيافة بيمنته جسام سيافة بيمنته هي الجيش قاموي منه يسامح تاسموا الاكبر لفوا بشكل راحة هي الجيش جور منه يسامح جاسم الأكبر لفه بشكل الرح قابل طاحن طحنوها ناس أسلحة مقابل طحن قابل طحن طحنوها ناس أسلحة صال وطيح الخلق من نظرته جسام ترهب صولته صال واضح الخلق من نظرته جسام ترهب صولته صاح لبدل شي انهم بيني وبينك ويلهم صاح لبدل شي انهم بيني وبينك ويلهم جسام سيف اليمنته جسام tam siya bdoon itta bisab wsiom fil harayb zaffat tam siya bdoon itta bsaah ya lkbar w yenf w الشمس يغيب من الدهر المنظر مخيف و قد يوش العبد خذها رجي طومقام تهتز المنظر مخيف وفوق هجيوش العدج هذه الرجيف ماك صوت اسمحها بصوت النزيف ماك صوت اسمحها بصوت النزيف صال وزيوف الحرايب نادته جسام يرحم رادته صاح الا قوم دينهم بيني وبينك ويلهم صاح الا قوم دينهم بيني وبينك ويالقوم جسام والتوزيع احمد الشمري كلمات والحان الشاعر الحسيني المبدع عمار القرعاوي الرميثي اداء اردود الحسيني الملة زياد الحمداني تم تسجيل هذا العمل في ستوديوهات ومؤسسة زين العابدين الإسلامية في مدينة السماوة ونسألكم الدعاء